في علم الغيب عندك هذه الثناء ان تجعل القرآن ربيع قلبي هذه الرجاء هذه الطلب فمن ادب الدعاء ان تقول لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك يبقى رقم اربعه الثناء على, أن على الله تبارك وتعالى بين يد الدعاء خمسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم لكتاب كامل في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم بيقول فيه لا يرفع دعاء إلا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتثني على الله بما هو أهله ثم تثني الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده ستة من أداب الدعاء أن تقدم خير الاخره تقدم خير الاخره لان خير الدنيا اللي انت عايزه عشان توصل لخير الاخره فخليك يعني عندك ذكاء يعني انا لما اقول يا رب اسالك الفردوس الاعلى الفردوس الاعلى ده انا بقى بتكلم واحد عايز الدنيا يا رب جوزني فلانه ويا رب انا بارك لي في عيالي ويا رب اديني فلوس بعدين يعني وخدت الفلوس وخدت الزوجة وخدت الشقة وخدت العمارة وخدت الشغلانة المربحة وجاء لك كل اللي انت محتاجه وبعدين يعني كل ده بتخططه عشان ايه عشان نخش الجنة طب ما تجيب من الاخر ماشي بس مش معنى كده ان لا تدعو بخير الدنيا انها وسائل انا ما قلتش ان انتم ما تدعيش بخير الدنيا بس جيب من الاول من الاخر فتدعو بخير الاخر ثم تدعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا ومن لم يسأل لها يغضب عليه وكانوا يسألون الله في شعر في شسع النعل يعني شسع النعل يعني رباط الحزاء يا رب الحزاء اتفك مش لا رباط ينفع تقول لربنا كده آه ينفع تقول لربنا كده آه يا رب شوف اي حاجة أي حاجة مش عارف الصداع ده يا رب مش عارفه يطلع من دلوقتي. يا رب الصداع له يا رب كذا كل صغيرة كبيرة يحبك كده عارف ليه؟ لأنها تعلمك كيف تكون حال مع الله ايه حال مع الله ده يقولك في ناس لها احوال مع ربنا يعني ليه احوال مع ربنا تلاقيه هو ماشي كده هو حاسس بقرب ربنا فده يا رب اسطرها يا رب اخفر لي بيكلم ربنا وهو ماشي وهو بيتحرك وهو داخل ينام وهو كذا فعلقته بربنا علاقة وطيدة حاسس بقرب ربنا منه فهي كده فكل ما بيحصل حاجة بيعمل ايه يا رب يا رب يا رب هنعمل ايه كذا اعمل كده ولا معملش كده الهام دلوقتي ولا اصحى اجي احضر ولا ما احضرش كده وصلت فيكون حال مع الله ربنا منه قريب لذلك قال الله واذا سألك عبادي عني ها يا جماعة مين ربنا مين ربنا الله مين الله له الأسماء الحسنة والصفات العلاء إلي أنا مش فاهم مين الله رب السماوات والأرض مين الله وإذا سألك عبادي عني قال أسهل حاجة عشان يعرفه ربنا فإني قريب الله القريب طب وأنا أعرف أربو إزاي قال إرفع إيدك تعرفني بس كده إذا سألت فأسأل الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى. لما حطرف عيده حتعرف المنان وحتعرف الجواد وحتعرف الكريم وحتعرف الأكرم وحتعرف المحسن وحتعرف المعطي. لما حطرف عيده حتعرف الحليم حتعرف الغفور حتعرف الغفار حتعرف العفو حتعرف الرحمن حتعرف الرحيم حتعرف التواب. ارفع عيده كنت تعرف من تعظ. عشان كده إذا سألت فاسأل الله وعشان كده النبي لما حب لنا الموضوع إحنا ادخلقنا ليه وما خلقت الجنة والإنساء إلا اللي يعبدون طب يا يا رسول الله إيه أخطر عبادة قال الدعاء هو العبادة ليه لأن من أدب الدعاء إنك تحقق معنى العبودية اللي هو إيه الذل له شحاته رفع إيديك على هيئة المتسول شحات ماشي بنشحط الرحمة يا رب فمنكسر بين يديك وفي نفس الوقت عشمانين فيك يا رب بنحبك وعشمانين في خيرك هو ده أدب الدعاء إذا سألت فاسأل فاسألي الله حاجة كمان من أدب الدعاء أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة يعني موقن بالإجابة النبي قال لك ثلاث جوائز واحدة منهم إما أن يعجل لك اما ان يكفر لك بها سيئة اما ان يدخر لك في الاخرة مفيش دعوة لا تستجاب اضعوا الله وانتم موقنون ما قتلكش دلوات انت عايزها دلواتي حالا يبقى يعرف ان في جيزة سنغسط اغير البطاريات بتاعي كوين صل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي تاني كده، حد يسمع. أدب الدعاء. خدنا كم حاجة غاية دلوقتي؟ ها؟ سبعة، حد يسمع. ها؟ أول حاجة؟ ها؟ اثنين. أن تكون على طهارة الأول استقبال القبلة. اثنين، أن تكون على طهارة. ثلاثة الثناء على الله عز وجل أربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ها هل تقدم خيرا لأخيرا خمسة ستة أن تدعو يعني خدنا خلال جلواتي ستة ولا سبعة طيب بعد كده من أداب الدعاء نحن قلنا أن تدعو أنت موقن بالإجابة موقن بأن الله يستجيب دعاءك. قلنا إما أن يعجل لك إما أن يدخر لك في الآخرة إما أن يكفر عنك بها سيئة من آداب الدعاء أن تلح على الله في الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ولربما كان يدعو الدعاء فيثلثه صلى الله عليه وسلم يعني يقولها ثلاثا اللهم اغفر, اللهم اغفر ورحم اللهم اغفر ورحم فتلح اما حديث ان الله يحب الملحين في الدعاء فليس بحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اداب الدعاء اظهار الافتقار الى الله حال الدعاء اظهار الافتقار اليه سبحانه وتعالى فهذا من أدبه وقلنا كمان من أدب الدعاء التودد إلى الله بالدعاء حاجة بقى عايزة أقول لكم انتم مش تخدم بلك منها في مسألة الدعاء ربنا قال ادعوني أستجب لكم صح هو انت لازم تدعي وانت عايز حاجة لا الله يحب ان تدعو عايز حاجة او مش عايز ويكره منك عشان كده يغضب عليك انك لا تسأله لان ده ما ظنت استغنائك عنه تقول له في حد بيستغني اه قال الله ان الانسان لا يضغ ارى هو استغنى انت عندك اللي انت عايزه فخلاص عايش كويس هتلاقي نفسك بتدعي بتعمل ازاي اللهم ارزقنا الحمد لله معانا يعني, يعني ما فيش مشكله يعني بس لو زياده الخير خير يا رب الف حمد وشكر يا رب مفيش مشكله بص الدعاء ده يطلع كده انت مش متألم قوي بزنوبك فانا ما اقعد اقول ايه يا اخي اتق الله استغفر الله ربنا يغفر لنا احنا شايفنا بعمل بلاوي عادي يعني زي الناس كلها يعني اللهم اغفر لنا والله خير غير بقى لما اقول لك عافاك الله مثلا ده في حد من قرايبك عمل حادثه ودلوقتي في المستشفى استرنا يا رب اغفر يا رب استر يا رب بص دي طالعه ازاي لما تيجي تلاقي نفسك وقع عليك تلاقي شديد وبقت مديون وبقت حالتك يا رب يا رب يا رب ما ليش غيرك يا رب يا رب ابعت لنا يا رب بص دي طالعا ازاي انما الثاني بيقولها بقلب بارد عشان كده يغضب عليه انما طول ما انت مفتقر طول ما انت حاسس انما ليش غيرك يبقى المعنى ان انت عبد وحسس بمقام العبودية فهمتو فلا يشترط ان تدعو حال احتياجك مش بس في الحاجة اللي انت عايزها، ارفع ايدك وقول له يعني فضلت خيرك يا رب فهمتو ثم تعرف عن الله شيئا ان الله لا يمل حتى تمل في ناس كتير يقول لك ايه دعوت الله فلم يستجب لي وبعض الناس خلاص بقى ده نضعيك كتير قوي. ده نبال سنين يا سيدي انما يتقبل الله من المتقين ده احنا بقلنا من ايام 48 لغاية النهاردة بنول يا رب حرر المسجد الاقصى الاسير وما فيش فيه انما يتقبل الله من المتقين وما ما يدرك لله حكم وسنن